موقع رياض القرآن يقدم يقدم. يا طيب مأكلهم يا طيب مأكلهم وطيب مشربهم وطيب ما نزلوا وطيب ما ساروا هو اللذاد وإن عزت مطالبه وهي الأمانة وإن شطت به الدار إن ينطق فتلاوات وأذكار أو يسكت فاعتبارات وأفكار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 وأما الذين بيضت وجوههم ففي رَحْمَةِ الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد